يسبق, يسبق كلامنا سلمنا يطوف عالسامعين معنا عند اذا زق كلام موزون وله معنى ira oh, si وانتي شبه ورايح وانتي جاية مصر يا امه يا بهية يا امه طرحة الزمن شاب وانتي شبه ورايح وانتي جاية جاية فور الصعب ماشية فات جم مع دبالي واصراريا يا بهيه بيك فينا ساعدنا اتي ملحينك يمّا ملحينك زعقوا للرياحات مصر يا ضايعه فينا خدنا كال البحر يزعقوا للرياحات اللي عدت عالم اجداد زنادي واللي فوق <تصفيق> الصاري كاشف كل ماضي وكل ياتي اللي فوق دي وصايا يا ابني ويا ود كلمنا بسلمنايطوف على حلواني عصفور محني يغني على الافراح ومن تاني حانت حان ننا من من ما تفرح وتتراح في ماشي يا شيخ بتالي هو هو وابتسامتك هي هي للصبح يصح بعد ليلا ومغربي تطلع الشمس في nati banayya wa safiya ya ba